الا يا قلب كلمات نواف بن شلوان الا يا قلبي لا تحزن لا يا عيني لا تبكي الا يا قلب لا تحزن لا يا عين لا تبكي على من صد دون سباب صد هي الصد يقربني ويبعدني معذبني ثلاث سنين كيف يا قلبي وعيني ترى صدري وصل حده وقال, وقال القلب كيف انسى وكيف اسلم على السالم وانا المسفور في اللي شالني من جوفه بيده وعيني قالت انه نورها وغلا من الغليل قمر 15 من ظهر شب سنه قدى الا يا قلبي ضو عيني عين يا سارب في عليه العين عسى رب ما لا يهدي حبيب الروح ويرده تكبر شايف النفس تغيرنا عمل خد غريب الوصف لا سلهم عيون حلم يسود ده وصوف سبت جروحي على بي منك حيل العين إلى منا قرالي صارت أيام الرخا شدة عايز زاد والمشروع واسالوا العرب ممسك وتفكيري مع اللي جاسر حبل الشق امد اوو عارف معي حبا يزد بكلي وقت وحين وحق الغلا كل لا حبيبي من يجي قدا ولو يجي ساوي انسى ما نسيت اللي ما ضال الزين جماله صاحبي تمحى خطاها اللي طلع ضده وعلمي بهو على المهبي ولفي في, في سنات ل 2000 نهار السبت عني صد والصده هي الصده وعلمي بهوى علم ما مبير ولي في في سنات ل 2000 نهار السبت عني صد والصده هي الصده هدايا القلب لا تحزن لا يا عين لا تبكي سلام صد دون أسباب والصدة هي الصدة يقربني وبعدني معذبني ثلاث سنين كفاية قلبي وعيني ترى صبري وصال حتى